أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أمر تلك آيات الكتاب المبين لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ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 ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا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 يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه ضافلون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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سابق وتركنا يوسف فعندما تعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوالت لكم انفسكم امرا قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون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 أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثرا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 به وهم بها لولا أرأى برهان كَذَلِكَ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق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 قاله يراودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهل هائل كان قميصه قد من قبول إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ من دبر فكذبت وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ إِنَّ كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين.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 أرسلت إليهن، أرسلت إليهن، واعتذرت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكنا، وقالت خرج عليهم، فلم. ما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهنا وقلنا حشر لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالك الذي لم تنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين.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 ''İnne hu huo السميع العليم'' ''Thum bada lahaun minn ba'de ma rââlu alayâta'' ''Layasjunun nahu hattâ hiyin'' ''O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 اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقان الا انا اباتك ما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي إني تَرَكْتُ ملتقى من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملتقى آباء إبراهيم ويعقوب ما كان لنا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 أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الَّذِي هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سميتمها سميتمها أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذِكْرَ ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إن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 أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمين قال جعلني على خزائن الأرض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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء جاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم مكرون ولم أفجّهزهم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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلم ما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه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 وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَضُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنَي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ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 مَا إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ وَمَرُّوهُمْ مَا آمَنُوا بِمَا كَانَ يُبْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاء في رحل اخي ثم اذره مؤذن ايتها العير انكم لصارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفتدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم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 إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق له من قابل فاسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر والله اعلم بما توصفون العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله وجدنا متعنا عنده إن إذا الظالمون فلم يستأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم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 ونال الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ala bisawalat lakum an amra fasabr jamil fasabr jamil والعليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما أشكو بثي وحزني قال إنما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 قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّا لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّكُمْ قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم.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 لا أجد ريحا يوسف، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا. ك لفي ظلالك القديم فلما أ جاء البشير ولقاه على وجهه القاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إما أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني يعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبوي أوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد احسن بي إذ وقد أحسن إذ أخرجني من السجن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 لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض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 يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ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 أفلا تعقلون حتى إذا استيعس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فرج من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء